لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلواكم في الدين ولم يخرجوك من دياركم أَنْ تتبعوهم وتقسطوا إليهم ان الله يحب المقسطين